على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى مطلبين كبرويين وصغرويين أما الكبروي فهو تنقيح كبراء الصلاة على ما افتتحت وأما الصغروي فهو على فرض تمامية الكبرى هل تنطبق على الفرع الثاني عشر من أحكام الأوقات وهو من كان في صلاة العاصر، فاعتقد عدم اتيانه بالظهر، فعدل إلى صلاة الظهر، واتى بعملين، ثم التفت إلى خطئه. وأنه قد اتى بالظهر واقعا فرجع إلى العصر مرة أخرى فهل يمكن تصحيح صلاته عصرا وإن كان قد اتى بركن بقصد الظهر بكبرى الصلاة على مفتتحات فأما المطلب الكبروي وهو تنقيح هذه القاعدة الصلاة على مفتتحات فالروايات ظاهرة فيها فلا اشكال من جهه الدلاله وانما الاشكال من جهه السند وقد اشكل سيدنا قدس سره على الروايه الثانيه وهي روايه معاويه بن وهاب والثالثة وهي رواية ابن أبي عفور بأن كليهما وردتا بطريق الشيخ إلى العياشي وطريق الشيخ إلى العياشي ضعيف بابي المفضل وجعفر بن محمد الذي لم يوثق وانما الكلام في الروايه الاولى وهي ما عبر عنه سيدنا قدس سره في صفحه اربعمائه وخمسه من الجزء الحادي عشر بصحيحه عبد الله بن المغيره قال في كتاب حريز انه قال الى اخر الروايه فبنى سيدنا على تماميه سند الروايه ولكن ذكرنا سابقا في فروع الخلل بالنية ان بعض اساتذتنا دام ظله الشريف اشكل على الاعتماد على هذه الروايه بلحاظ انه لم يحرز ان ما نقله حريز في كتابه هو كلام المعصوم عليه السلام وذلك لانه في كتاب حريز بحسب نقله توجد فتاوى لزراره ولا يختص المنقول في كتاب حريز بما صدر عن المعصوم عليه السلام فلو كان حريز من الرواة الذين عهد عنهم أنهم لا يرون إلا كلام المعصوم لقيل بأن مضمراته وما في كتابه معتبر من هذه الجهه ولكن لم يحرز ذلك في حريز بل تحرزة خلاف ذلك، وأما عبارة قال فقال عليه السلام، كلمة عليه السلام، فهي من نسخ الفقيه لأنها مروية يعني ولا دليل على أنها مروية في كتاب حريز نفسه، فلا من نسخ النسخة اعتقد أن هذا كلام الإمام عليه السلام فقال فكتب شنو عليه السلام فالنتيجه عدم ورود رواية معتبرة تدل على قاعدة شنو الصلاة على مفتتحات كي يبنى عليها هذا من ناحيه الكبرى <تصفيق> نعم بل اذا ما قامت قرائن على ان الروايه عن المعصوم عليه السلام مشكل <تصفيق> نعم وسبقت المناقشه فيه عندما تعرضنا الى روايه حريز لحديث الرافع ناقشنا في ذلك نعم معاويه يعني ممكن على وثاقه او المفضل الشيطان منصوص على ضعف ابي المفضل نعم وكان محمد جعفر جعفر بن محمد وليس محمد من اين عرفتم انه هو سمرقندي يعني مخصوص به سمرقندي يعني او لا نعم هذا اي حال بعد انت احنا منك نستفاد اذا ثبت ان هذا جعفر بن محمد هو قندي وانه من شيوخ الاجازه لا انه اجاز من شيوخ الاجازه فهو من المعاريف اذا ثبت هذا نحن نقبل كلامه جب لنا اثبات بس انه سمر خندي وانه من شيوخ الاجازه لانه اجاز وقع في السنة له من شيوخ يعني ممن روى عنه عده حيث يقال هذا شيخ من شيوخ الاجازه فيكون من معاريف الطائفه والمعروفية دليل على الوثاقه إن لم يرد قد حد وأما تطبيق وأما المطلب الثاني فهو تطبيق هذه الكبرى على محل الكلام فيقال إن مورد هذه الكبرى المعبر عنها الصلاة على مفتتحات من قصد من قصد فريضه او نافله فسها في الاثناء فاتى بفعل بقصد غيرها كما لو دخل في الفريضه فسها في الاثناء فاتى بفعل بقصد النافله او كان في النافله فسها في الاثناء فاتى بفعل بقصد الفريضه فانه يقال بأن الاتيان بفعل بقصد غير ما قصد سهوان غير ضائر لأن الصلاة على مفتوحات وإن كان الفعل الذي أتاه به شنو ركنا كما لو ركع بقصد النافلة وأما فرض العدول فهو يختلف عن ذلك لأن من اعتقد أنه لم يأتي بالظهر فعدل إلى الظهر فإنه قصد أن تمام ما أتى به بقصد العصر أن يكون شنو ظهران لا انه اختلف قصده بالنسبة إلى فعل من الأفعال بل عدل بشنوه بتمام صلاته حيث إنه اعتقد أنه لم يأتي بالظهر فعدل بتمام صلاته التي بيده إلى الظهر ثم تبين خطأ اعتقاده فعاد إلى العاصر فبعد أن قصد أن يكون تماما بيده ظهران لا يمكننا تصحيح ذلك من باب الصلاة على مفتتحات بعد أن غير نيته وقصد بتمام الصلاة صلاة أخرى إذن فسياق, فسياق روايات الصلاة على مفتتحات ناظر إلى من اتى بفعل بقصد صلاة أخرى سهوان ولا يحرج شموره لمن عدل بتمام الصلاة إلى صلاة أخرى وإن كان عبارة سيدنا قدس سره في منع الشمول هكذا قال هذي قال هذي هذي لأن موردها النسيان للالتفات والعدول عن نية إلى أخرى كما في المقام فإن عبارته وإن كانت ظاهرة أن للنسيان خصوصيه وأن مورد روايات الصلاة على ما هو والنسيان والنسيان له خصوصيه لكن هذا محل إشكالين لا يحتمل العرف خصوصية للنسيان بحيث لا يشمل من أخطأ فالعرف يرى أنه لا يضر به أن يأتي بفعل بقصد صلاه أخرى إذا كان هذا القصد عن خطأين أو نسيان فلا خصوصية للنسيان عرفين إنما المانع من شمول روايات الصلاة على ما افتتحت لمحل الكلام هو ما ذكرناه من أن محلها من أتى بفعل لانها لا تشمل من غيره قصد أصل الصلاة فقصد بها بتمامها صلاة أخرى فإن مثل هذا مما لا يحرز شمول روايات الصلاة على ما افتتحت لمثله الآن باجي. باجي هذا كان كلامه في منع شمول روايات الصلاة على ما افتتحت لمحل الكلام هذا عله أخرى هل هو على طبق القاعدة أم لا هذا علا أخرى ولهذا على لا ما له علاقة بعد هذا بحث هذا بحث آخر هل أن روايات الصلاة على ما افتتحت تشمل أم هذا بحث هل أن صحة صلاته على طبق القاعدة أم لا هذا بحث آخر هذا سيأتي الآن نحن نتكلم في منع الشمول وجه منع الشمول ما ذكرناه لا ما هو ظاهر عبارته المقرر صحفو سينا حتى هذا اللي يعني الصلاة وعدل أنه نافل بيتي فتوجه فعاد الفريضه ايضا هذا لا لا قد يكون ما شوف قد يكون هذا شخص سهى شوفوا لاحظوا الروايه فريضة. لا ما نواها نوى الاتيان بفعل نافله مو نواها سهى عن انه في صلاه الفريضه فما غير نيه صلاه الفريضه سهى عن انه في صلاه فريضه فاتى بركوع بقصد النافله بعد ذلك التفت قل هذا نية كل لا أثر لها خلاص ما غير أبدا لأنه ساهي بعد ساهي خب ما يتوجه إلى أن يغير هذا اللي يغير لابد أن يكون شنو ملتفت مو ساهي بعد أن التفت <تصفيق> بعد أن التفت ما يخالف غير أتى بفعلين بعد أن التفت قال أنا أتيت بركوع بقصد النافل بس أما نية الصلاة أنا ما غيرتها هنا يقال هل يضر ما أتيت به بصحة صلاتك املاد ولا الصلاة على مفتتحات أما في محل الكلام تفت إلى أنه لم يأتي بالظهر فغيره حقيقة الصلاة كامله قال هذه حولتها إلى ظهر ثم بعد أن أتى بعمل تبين خطأ اعتقاده فأراد أن يرجع بتمام الصلاة إلى العصر هذا المقدار من المؤونه مما لا يحرز شمول روايات الصلاة على مفتتحت لمثله أن يغير قصد أصل الصلاة إلى صلاة أخرى ثم يعود إليها بتمامها إلى الصلاة السابقة فعل ذو مأونة لا يحرز شمول إطلاق روايات الصلاة على مفتتحت لمثله هذا الذي نقول. ثم ان سيدنا قدساس الرهو افعد قال ولعله مطابق للقاعده اصلا يعني الصلاه صحيحه يعني قصد روايات الصلاه على مفتتحات نظرا الى ان الناس ناون بقاء لما نواه اولا غير أنه اشتبه في التطبيق فتخيل أن هذا هو ذاك وبعد رفع الشبهه استمر على النية السابقة وأين هذا من العدول شنو يريد يقول هالكلام شنو يريد يقول الله شرح لنا شيخ إحسان شنو يريد يقول بهالكلام يقول من كان يصلي فريضه سهى فقصد النافله ثم التفت الى سهوه رجع الى قصد الفريضه يقول صحه صلاته على مقتضى القاعده من احتاج حتى الى روايات الصلاه على ما لما يقول لان الناسي مشتبه في التطبيق فهو ناو ما نواه اولا وإن اخطا فتخيل أن هذا هو ذاك شنو معنى هذا الكلام؟ شنو, شنو وجهه؟ شنو وجهه؟ ما عدل يقول واين هذا من العدول ان أم اخرى اما في ليس هناك على طبق القاعده ويقول الصحه على طبق القاعده مع انه اتى بركن شخص سهى عن الفريضه فركع بقصد النافله بعدين الكفت، ولهذه صلاة صحيحة على طبق القاعدة. ركع بقصد صلاة أخرى، والولي صلاته صحيحة على طبق القاعدة. جاب روك،, جاب روك. النافلة، فكيف يعتبر في الصحة الفريضة صحيحة؟ يسير يا شيخنا. فهو. نيت الأولى هي رأسها غير، لأنه أنا سوأنا اعتقد أن نيت الأولى هي في النابلة، ثم تبين أن نيت الأولى كانت قليلة، فأنا ارجع لنية الأولى وما تغيرش. على طبق قاعد أنه ما بحشي خلاص على الصلاة تكون مرتبة. تقول يا شيخ حسن هل هل يصح هذا في العناوين القصيرة؟ مشكلة وسيد قيام الله مشكلة عندنا شنو هذا خلاف قاعد يعني؟ سيد أخوي لا يا للخطأ في التطبيق في العناوين القصيرة. كيف صحح المقام بالخطأ في التطبيق؟ يقول على كنا لا المقام. هذا المنبر بعد ما يجي وقته سحنا بعد تحقيق علمي بعدها أنت قاعد تقول أن هذا مطابق لمقتضى القاعدة. تقاعد تقول مطابق لمقتضى القاعدة. سيدان مطابق لمقتضى القاعدة وأنت ترى أنه لا يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصدية شلون <تصفيق> <تصفيق> يعني ما إلى تشارك هذا الكلام فقد يقال بان اول نشرح مقصوده ومقصوده ان من كان في صلاه فريضتين فسها واتى بركوع بقصد نافله فان الساهي لبان وارتكازان قاصد الاستمرار على ما نواه غير أنه لتخيله أنه في النافلة قصد بالركوع أن يكون نافلتان وإلا فبحسب اللب والارتكاز ما قصده هو الاستمرار على ما مضى وحيث انه قصد فيما مضى الفريضه إذن فهو ما زال في قصد الفريضة ارتكازا ولاجل ذلك لا يضر ما اتى به بقصد النافله فاين قلت بان هذا منه يتنافى مع مبناه الذي تكرر في مطاوي بحثه من أن الخطأ في التطبيق لا يتصور في العناوين القصدية فمثلا من اتى بأربع بقصد الظهر وكان قد صلى الظهر ثم التفت الى انه صلى الظهر وأنه ينبغي عليه ان يصلي العصر فلا يمكن تصحيح صلاته عصرا من باب الخطا في التطبيق لان الظهر والعصر من العناوين القصديه والخطا في التطبيق لا يتصور في العناوين القصديه إن قلت قلت اولا لعل سيدنا قدس سره يرى ان اختلاف النافله والفريضه ليس من باب اختلاف حقيقة كالظهر والعاصر فلو كان يرى ان النافله والفريضه كالظهر والعاصر حقيقتان متباينتان وأن كلا منهما متقوم شنوه بقصد عنوانه فما لم يأتي بالصلاة بقصد الفريضة لا تقع فريضة وما لم يأتي بها بقصد النافلة لا تقع نافلة فحينئذ قد يقال بأن الإشكال وارد عليه لان الفريضه والنافله حقيقتان ولا مائز بينهما الا بالقاص كالظهر والعاصر واما اذا كان مبناه رجع مبناه في بحث النيه واما اذا كان مبناه ان الفريضه والنافله ليستا حقيقتين وان اختلفا في الامر الا ان الحقيقه واحدة غاية ما في الأمر ان هاتين الركعتين قد يتعلق بهما أمر إلزامي قد يتعلق بهما أمر ندبي وإلا فالحقيقة واحدة والاختلاف في الأمر اختلاف من خارج الحقيقة لا من نفسي حقيقة الصلاة فعلى هذا الأساس لا يكون الفرق بين النافله والفريضه فرقا بالحقيقه كي يقال كي يقال لا مائز بينهما الا بالقصد فهي عناوين قصديه لا يتصور فيها الخطا في التطبيق هذا اولا وثانيا على فرض ان مبناه في النافلة والفريضه كمبناه الجنون في الظهر والعاصر وانها عناوين قصديه الا ان سيدنا قدس سره ذكر في بحث الاجاره انه لو استاجر للصلاة نيابة عن زيد فأتى بالصلاة نيابة عن عامر تحقق العمل المستأجر عليه واستحق الأجراء إذا كان هكذا قال من باب الخطأ بالتطبيق مع أن النيابة من العناوين القصدية ومبناه على أنه لا يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصديه فكيف بمن استؤجر للصلاة نيابة عن زيد فاتى بالصلاة نيابة عمرو يقال صحت عن زيد لأنها من بابل شنو الخطا في التطبيق والخطا في التطبيق لا يتصور في العناوين القصديه فدافع عنه بعض اساتذه ناداه مظله الشريف وقال هناك فرق بين الخطا في التطبيق والخطا في التطبيق توصيف فالممتنع في العناوين القصديه الخطأ في التطبيق أما الخطأ في التوصيف فليس ممتنعا وبيان ذلك أنه إذا كان مرتكزه ولب قصده على العنوان الواقعي لكنه وصف الواقع بوصف غير وصفه خطأ كما لو اتى بالصلاه نيابه عمن استؤجر عليه اتى بالصلاه نيابه عمن عن استؤجر عنه لكنه وصفه يعني وصف المنوب عن خطا بشنوه بأنه عامر والحال انه زايد فهذا من الخطا في التوصيل وهذا غير ضائر لان مركز قصده الاتيان بالصلاه عمن عن استؤجر عنه وهذا غير ضائر بالعناوين القصديه واما الخطا في في التطبيق فهو ما اذا كان المامور به ما اذا كان المامور به كليا ذا افراد فاتى بالمامور به بقصد فرد من افراده والحال بأنه ليس مأمورا بالفرد هو مأمور بالأنوان الكلي قال هذا خطأ في التطبيق مثلا إذا أمر بالغسل القربي يوم الجمعة فما أمر به يوم الجمعة عنوان شنو كلي الغسل القربي يوم الجمعة فاتى بالغسل القربي يوم الجمعه بقصد انه غسل يوم الغدير والحل بانه لم يكن ذلك اليوم يوم الغدير فهنا يقال لا يضر الخطا في التطبيق لماذا لان اساسا المامور به ليس عنوانا قصديا وانما المامور بعنوان كلي وهو عنوان الغسل القربي يوم الجمعة وقد أتى به فعدموا ضائرية الخطأ في التطبيق في فرض يكون المأمور به كليا ذا أفراد فيطبقه على فرد خطان أما إذا كان المأمور به جزئيا خاص لأنه عنوان قصدي كما لو أمر بصلاة العاصر بعنوان آ ولم يؤمر بأربع ركعات قربية بل أمر بصلاة مقصود بها العاصر أو الثانية فحينئذ لو أتى بالصلاة بقصد أنها الأولى أو بقصد أنها الظهر فقد قصد المباين لأن الظهر والعصر متباينان والمباين لا يقع مصداقا لمباينه ففي مثل هذا الفرض أي ما إذا كان المأمور به عنوانا خاصا متقوما بالقاصد لا يتصور فيه الخطأ في التطبيق فهو إما أن يقصده أو لا يقصده وإنما يتصور الخطأ في التطبيق في العناوين الكليه الانطباقية وأما الخطأ في التوصيف فهو مجرد السهو في شنو في الواص كالسهو في اللفظ والسهو في خطور الصورة وإلا فما قصده هو عين العنوان قلوا يا فلعل منظور سيدنا قدس سره في هذه العبارة عندما قال نظرا إلى أن الناس ناو بقاء ما نواه اولا غير أنه اشتبه في التطبيق منظره في العبارة من اشتبه شنو في التوصيف أي أنه باق على نيته وصف هذا الركوع بكونه نافلة والحال بأنه فريضة وإلا فإذا لم يتم شيء من التوجيهين إما لأن سيدنا يرى الفريض والنافله حقيقتين وإما لأن ظاهر هذه العبارة هو الخطأ في التطبيق وليس الخطأ في التوصيف فحينئذ يرد الإشكال عليه بأن تصحيح صلاته في المقام مناف لمبناه من عدم تصور الخطأ في التطبيق في العناوين القصديه نعم على المبنى المختار الذي ذكرناه سابقا في بحث النية من أن الخطأ في التطبيق يتصور في العناوين القصديه كما يتصور في غيرها يمكن تصحيح صلاته حتى في فرض العدول فضلا عن فرض النسيان من باب الخطأ التطبيق كأن نفترض أن شخصا دخل صلاة العصر، ثم اعتقد خطا أنه بلوا يا لم يأتي بالظهر فعدل إلى الظهر ثم تبين له خطأ اعتقاده فرجع إلى العصر، واتى بركن عفوا وأتى بركنه لقصد الظهر ثم رجع إلى العاصر فإن صلاته صحيحة إذا كانت من باب الخطأ في التطبيق بلا حاجة إلى روايه سر في ذلك أنه إذا افترضنا أن مقصود هذا المكلف امتثال ما يصح منه بالفعل وما يصح منه بالفعل هو العاصر فقط لأن الظهر في الواقع اتا بها فلو عدل الى الظهر ما زال قاصدا الاتيان ما يصح منه بالفعل ثم عاد الى العصر وما زال على قصده الاتيان بما يصح منه بالفعل وبالتالي فحيث ان مقصوده لبا الاتيان بما يصح منه بالفعل فصلاته صحيحة، وإن أتى بركن بقصد الظهري، فإنه وقع عصران. هذا تمام الكلام في هذه المسائل. طبعا بعدها مسألة ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر هذه كلها وستة عشر كلها سبقت في مسائل أخرى. نقرأ مسألة سبعة عشر إذا بلغ الصبي. في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة ولو صلى قبل البلوغ وصلى بعدين بلاغ والوقت ما زال باقيا ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الاثناء أو بلغ أثناء الصلاة أو بلغ أثناء الصيام وصائم بلغ أثناء الصيام فالأقوى كفايتها وصحتها سنبحث هذه المسألة إن شاء الله صفحة 410 بلغ يعني بالسن بالسن التفت يا شيخنا لفقهاء يجو بلغ بالسن هبت شعره